أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمةه وبركاته ها ونرتقي مرة أخرى مع حلقة جديدة من برنامج ابناء الصحة والجمال الله أسأل أن تكون هذه الساعة إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا يسقل الله بها موازيننا ويخفف عنا بها سيئاتنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الساعة نارا للعقول والصدور وطمأنينة للنفوس وتسكينا للنفوس في موضوع جد مهم موضوع تربية تربية أولادنا ولعلنا في القناة بناخد المنهج بتاع التربية النهاردة واتكلمنا على أن احنا ماشيين في سلسلة ثبتة بنتكلم فيما يحيط بالأبناء من مؤثرات وهو دا المنهج اللي اتكلمنا عليه قلنا هنبتدي في الأول هنتكلم على الزوج والزوجة والاب والأم وماذا تأثرهم على أولادهم دامين رقم اثنين قلنا هنتكلم على المدرسة وبعد كده هنتكلم على النادي وبعد كده هنتكلم على الجيران وبعد كده هنتكلم على الأصدقاء وبعد كده هنتكلم على الكمبيوتر سائلين المولى تبارك وتعالى إن احنا فعلا نقول لكم اي هي المؤثرات الإيجابية والسلبية اللي ممكن تكون موجودة على اولادنا نتيجة لكل هذا المحيط بالابناء وبالتالي بدأنا من حلقتين فيتين كنا بنتكلم على نقط أساسية. ازاي ان الاختلاف في المنهج التربوي ما بين بابا وماما او في التوجيه بيؤدي الى مشاكل في الاولاد قد ايه الفكرة ما بيبقى متناقض بيؤدي لمشاكل في الاولاد قدي ايه ما يبقى واحد في الشرق واحد في الغرب بيؤدي لمشاكل في الاولاد قدي ايه كل واحد اما بيبقى لوحده بيفكر وبيوجه ابنه الابناء بيتمزعوا ما بين الصح والغلط وما بين الغلط والصح في مفهوم بابا ومفهوم ماما ويتأكد عندنا مفهوم مهم ان احنا لازم احنا الاثنين كزوج وزوجة نبقى متوافقين مع بعض في عملية التوجيه والاهم من كده ان الخلافات الزوجية متأثرش في اولادنا يعني بابا وماما دول صفتين موجودين في شخصكم انتم ياللي بتربوا غير اكون مختلف ما بين زوج وزوجة اختلف زي ما انت عاوز مع زوجتك اطحنوا بعض اختلفوا فكريا ما تتفوقوش ولا تتناغموا ما تنسجموش اتخنقو ابقوا بينكم وبينكم ما بعض ما يصنع الحدات لكن الاهم من كده ان ده ما يجرش على حق ابنائنا انك تكون اب مثالي وام مثالية وما بدعوش دلوقتي للمثالية دي مسألة أمانة ممكن زوجين يتجاوزوا وما يتوافقوش وبينهم مشاكل والاتفاع ما بين الفجوة بينهم بعض كبيرة لكن ليس معنى كده ان احنا نصطدم في تربية الاولاد وكل واحد بيسحب ابنه سلبي وكل واحد عاوز الابن ده يبقى يمشي على دماغه وكل واحد بيحقر في رأي الاخر وكل واحد بيقلل في امت التاني قدام الابناء عشان اكسب بونس على اولادي او اعمل كذب لا اطلق امان يا ايوه الذين امانوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون دويتنا فيها مشاكل فيها مشاكل لكن ليس معنى ان فيها مشاكل معنى كده ان الولاد يطلعوا وحشين او الولاد يطلعوا متأثرين الا اذا انا ربطت ما بين مشكلتي مع زوجتي او مشكلة الزوجة مع الزوج وبدأنا نحرك ابننا بشكل سلبي وديت امثلة كتيرة جدا المرة اللي فاتت وده مهمة اوي ان احنا نفتكرها روح كده ده انت شبه ابوك يعني ايه شبه ابوك يعني ايه مال ابوك يعني فهمين وتعدي بالالفاظ او تعدي بالقول او انتقاد قدام الابناء في أزواج دي يعني بيبقى مستمتعين وهم بيهزقوا زوجتهم قدام ما ماينفعش خش قدقوا وعمل اللي انت عاوزوا لكن قدام أبنائنا لا المسألة مش محتاجة خلاف واختلاف ما بين الزوج والزوجة دي مسألة لابد تكون أساسية في احترام بنا على اعتبار أولادنا يحترمونا لأن ممكن الثمر الرئيسية في الحياة الزوجية مش إنهم يحبوا بعض الزوج والزوجة مش انهم يتوافقوا مع بعض مش انهم يحققوا الحب اللي هو الافلاطوني والحب ما عرفش ايه لكن ممكن يتحقق نوع من انواع الاحترام المتبادل اللي يؤدي ان اولادنا يطلعوا محترمين عشان كده هشد انتباهكم لمدة 3-4 دقائق مع بعض في قصة طويلة بس ما تزهقوش مني لان انا بكلم النهاردة بابا وماما وبتكلم بعد كده في حاجات مفروض ان احنا نعملها ليه دايما او عادة معظمنا اما بيسمع كلام في التلفزيون بيتأثر في الحلقة مثلا وبعد ما تخلص الحلقة كل حاجة تروح تمام ليه اما بسمع درس او بسمع كذا او بسمع كذا بتأثر عاطفيا وبعيت وبتأثر وبعمل ليه اما بنسمع وسائل التربية كتير منا بيرفضها وكتير منا لك ده كلام تلفزيونات وكتير منا لك ده قاعد في تكييف وقاعد يتكلم معانا في اخر الليل يصدعنا فعلا ده حقيقة وده واقع احنا وقعين فيه عشان كده مطلوب مني جدا ان احنا نعرف ان طالما ده ما تغيرش الادوات بتاعتنا مش هتتغير طالما طريقة تفكيرنا في اولادنا وفي تربيتهم وفي مستقبلنا ما تغيرش حيفضل الوضع كما هو عليه عارفين حتى لو كانت الاساليب بتاعتنا متميزة افتكر قصة سيدنا موسى فاكرينها طبعا كل عارفها هاخد منها مثل وعبرة وشكل ومضمون لازم نفهمه قوي ونستوعبه لان احنا وان كنا النهاردة عن نتكلم في الأبناء الابناء الا اني اهم قوي بالنسبالي شخص بابا وشخص ماما انهم يتغيروا تغيير جذري ليه احنا بنتكلم دايما بالدين وما بنعملش ليه بنتكلم فقال الله قال الرسول وفي كتير مننا سلوكياته واسلوبه وطريقته ما بتتغيرش ليه احنا مع صلاطنا ومع قربنا من ربنا ومع تهجدنا ومع قيامنا للليل ومع حاجات كتير جدا سلوكياتنا بتفضل زي ما هي ما تغيرش منها كتير ليه مع كل الزخم الكبير من الفضائيات والقراءات الدينية والكتب الدينية والتعليم الشرعي والدروس بتاعة العلم الشرعي والجامعات وكلها تظل الأمة كما هي في قاع العالم كله لي الله دمت كبرت الموضوع قوي داخل الشمال قوي انا مش افضي حاجة انا بس بشد انتباهكم لقصة سيدنا موسى لان فيها معنى مهم جدا لو احنا ما ادركناهش مش هندرك ازاي نقدر نصلح وازاي نقدر نغير وازاي نقدر على مستوى مسئولية كبيرة نقدر نخلي اولادنا احسن مننا واحسن من اسلوبنا ومن طريقنا قصة سيدنا موسى تسع ايات ارسل بها سيدنا موسى لفرعون وبنو اسرائيل تسع ايات يا مسلم بيحس بيها الجرد والقمل والضفادق وغيرها, وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وحسوها ولمسوها مؤكد الايات دي ربطتهم بربنا سبحانه وتعالى وحسستهم ان في اله قادر على كل شيء وان الاله ده بمشيئته شئته بيسر امور وهو في ايده مقاليد الامور وهو في ايده حل امور كتيرة مش امور كتيرة كل الامور وبعد التسع ايات دي بنو اسرائيل حنوا لموسى وامرهم سيدنا موسى انهم يمشوا للبحر بحر الاحمر واتجهوا الى الشاطئ الغربي من البحر الاحمر فرعون عرف لم جنوده جيه وصلت الاخبار لبنوا اسرائيل ان فرعون وجنوده ورانا تسع ايات وجود ربنا ترسيخ الوجود بالايات ولكن لم تتغير العقول ولا الاذهان مجتمع ماتي زي ما كبر واتربع بيفضل زي ما هو كلمة اتق الله جزاكم الله خيرا ربنا يصر نسبح حبتين لكن انا زي منا زي ما خلفني أبويا حمود بيقول له لسيدنا موسى إيه إنا لمدركون ده دحنا خلاص رحنا في البيبال نعمل إيه سيدنا موسى بص لهم كده بإيمان الواثق اللي اتغير تفكيره وما وما فضلش على نفس المنوال وقال ان معي يا ربي سيهدين إن نسيتو ان رحلتنا وحركتنا واتجاهنا ومرورنا كله بأمر ربنا وفرد ربنا وبإرادة ربنا طب انتو خايفين مني ان معي يا ربي سيهدين مش بس كده ده في الآية العاشرة لبني اسرائيل حيضرب عصاه البحر فانفلق كل فرق كالطوض العظيم بلو اسرائيل ماشيين في البحر ماشيين في قاع البحر المية مأمورة قال لا تطمس وقال لا تتحرق الناس بتلمس المية يمين وشمال والمية وقفة وكأمن جدار من الزجاج ومؤقفة آية وبعد ما وصلوا للشط الشرقي وانقلب البحر على فرعون وشافوا ان فرعون بيغرق والآية قدام عينيهم بيشوفوها شافوا ناس عاكفون على أصنام لهم يقولوا سيدنا موسى ايه عاوزين من ده اجعل لنا إلها كما لهم يا نهار أبيض انتو لسه عقولكم بتفكر زي زمان لسه بتفكروا في الأصنام وفي فرعون وفي غيره انتو اللي انتو سمعتوه لم تتغير العقول لم تتغير الأساليب لم تتغير الأمور وامروا انهم يخشوا الارض المقدسة قالوا سيدنا موسى قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون مش نتحرق فكان عذاب ربنا سبحانه وتعالى لهم ايه إتيه وغريب اربعين سنة بيتوه في سيناء بيلفوا في صحراء سيناء كل كلما يمشوا في حتة بيرجعوا لنفس النقطة عارفين ليه لان الجيل ده مفوش خير لان الناس دي مش هتتصمح لان الناس دي هتفضل زي ما هي مهما سمعت ومهما تقلها هيتقال كلام جرامين كلام فضائيات كلام ده كترة احنا تربينا وزي ما تربينا هنفضل نربي ما احنا كويسين هو طبعا مش هاوز اقولك انت كويس قد ايه لانك انت لو افترضنا ان احنا تحطيت في محط هتعرف انك انت في قيوب كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا وعاوزين نتغير بجد من جوه وتفكيرنا يتغير عشان نقدر ناخد الوسائل اللي احنا بنتكلم عليها والاسباب اللي احنا بنتكلم عليها ونحاول نصلح عشان نطلع جيل بجد محترم جيل قادر على انه يصنع ويصمر ويستذكر و... ويصنع مستقبل جيد هنستقبل بقى بعدين. اللي شرحنا الجمدة دي قبل ما نكمل كلامنا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فدامي فن الدكتور ياسر انا عندي طفل عنده سنة وتسعة شهور اه هو دروحي سنة وتسعة شهور اي انا عايزة احاول لنا اعود ان هو ينام لوحده وانا مش عارف اعمل كده يعني هو يعني لازم ينام جنبي بالليل انا عايزة اعود ان هو ينام في قدر واحده فانا مش عارف انا ممكن اعمل كده ازي مم مم هو عنيد جدا وعصبي يعني فانا يعني عارفه يعني اهم كده ازاي طيب شكرا حافظ. شكرا لك. طيب ده سؤال احنا جاوبنا كتير عليه على فكرة لكن مفيش مانع ان احنا نعيد الامور بالنسبهها احنا اتفقنا ان هو الطفل ما يقعدش بجوار بابا وماما سنة سنتين انا بسمع ان في اب ينام على الجنين وهم على الشمال وبينهم أربع عيال يتفاوت الأعمار السنية بتاعة الأربع عيال على كام تسع سنين ست سنين أربع سنين سنة إيه السرير اللي يستحمل ده كله وإيه الوضع الغريب ده فبيعي إن الطفل عشان ينضج نفسيا لازم يبقى فيه قدر من الانفصال عن ماما عشان يعرف إنه هو جزء منفصل عن ماما وما تبقاش ماما بالنسباله هي حجر الزاوية اللي بيتحرك في خلالها ويتحكم في تصرفاتها ويبقى زي ما ماما قالت دلوقتي عصبي ونرفوز ومش قادر سيطر عليه الحال انه سريعا بعد اربع الى ستة شهر بالكتير يبقى في سرير منفصل او غرفة منفصل كتير من الناس لك دي قسوة دي شدة دي كذا عشان البناء النفس بتاع الطفل يبقى سليم وعشان اولادنا ينضجوا سليم لازم ينفصل جسديا عن بابا وماما نبيك عن المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة ان بابا وماما والبيبي موجود على نفس السرير وعاوز اقول معلومة مهمة جدا وحتى لو الطفل في نفس السرير او في سرير منفصل في الاوضه الطفل بيسمع كل ما يدور ما بين بابا وماما وهو نايم عايد تاني الكلام وهو نايم ومفيش حاجة الطفل مش فاهم أو الطفل مش مستوعب وبالتالي مطلوب الفصل طب نعمل ايه نحطه على السرير والنام جنبه ونقعد في الموضوع ده شهرين شهرين 8 اسابيع ويقوم من على السرير ويجي على السريري وانقله انا كمان واتحرك وحطه لان لازم يكون في فصل ما بين البيبي وده. عايت بقى سرخ صوت مديه مش مسألة تعني اوي لان مسألة مش هتأثر عليه عطفيا الطفل في هذه الحالة بيأثر على قرارك لو سمحتي. ظلي في هذا الامر لازم ينفصل سنة والتسعة فشو خلاص افرد ربنا كرمك بعيل تاني هتحطيه جنبه طب والثالث هتحطيه جنبه يبقى المسألة محتاجة منا ان احنا بهدوء واحد من ثلاثة هيتفصل في السرير منفصل بجوارك هتنقليه وتناني جنبه لفترة وبعد كده اول ما ينام بتقومي ينام تاني يصحى هتناينيه تاني وترجع لسريرك مرة تانية هو هيفضل يعيط ويدنجل ويعمل من ست اسابيع لتمن اسابيع لحد ما يتعود ويعرف ان ده امر واقع موجود وعلى فكرة نقله للسرير ثاني واستقراره هيخليك تسيطري على الموقف اكتر بكتير من دلوقتي دلوقتي واخد عليك بنام مع بعض وجنب بعض وبنقوم وبناكل وبنشرب مع بعض فواخد عليك اما تقولي له لا اما تعملش كده هتلاقيه بيا لكن اما تنفصل يفهم ان في مسافة بينك وبينه صلاة اخر السلام عليكم عليكم سلام عليكم دكتور ياسر ايي تفضل ازيك حضرتك الحمد لله اولا برحب بحضرتك كده كنت قايله الف كل البرامج يعني الله يسعدك يا رب و واللي بيقول يعني مش من التربيه مش الكلام ده مش اي كلام يعني وكده كلام غلط جدا يعني انا انا يعني بستفاد منه جدا و كنت عايز اقول انا عندي مي بنتي عندها 8 سنين 8 سنين اه بس هي هي هاديه وكل حاجة و بس هي عندها مشكله هي زنمه كتير جدا وبعدين بتشتكي على طول انا بطني تقلا يعني عايز اعمل الواجب او اعمل لي اي حاجه بودي تضعني عندي صداع ممكن تعيط انا باحسها هي فعلا تعبانه هي فعلا بحسها بتانيه الضمير انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي بالظبط بس انا بنشف عليها قوي ايوه حضرتك بتنشفي عليها من زمان انت بتعملي عليها من زمان نعم من زمان بتنشفي عليها يعني من زمان بتودي كتير بيجيخها صراحة يعني اه طيب آه والبنت مكتهدة مش كده اه هي قويسة اوه يعني وزكاية مش الله يعني بس يعني هي حكاية الزن مثلا يعني ذي حاجة مش مكنهاش على طول يقوله قومي دلوقتي ما, ما بتقومش كده يعني ايه فهذه مشكلة وحكاية ان هي على طول بتشتكي على طول بتشتكي. اه يعني حاضر. مورد حتى ان يطروف مشهور مثلا يطروف الماليجي ولا اي حاجة لا بنا عم انتعبت من يطروف عن الجبهان شوية اه طيب حاضر حاضر حولي حاضرتك حاضر شكرا. طيب شكرا بنا يا كريم كسر طبعا الحمد لله ان بنتاتنا مبتهدة والبنوت عندها ثمان سنين في بعض اوقات بطني صداع كرشة نفس دوخة صبعي بيوجعني انا تعبانة انا مرهقة انا الكلام ده دا دايما ده دا وسيلة من وسائل لفت انتباه الاطفال لبابا وماما عشان يخففوا الحملة شويتين ممكن يكون اسلوبنا سليم في انهم بيذكروا انهم عاوزين لهم نظام وعاوزين انهم يبقوا منظمين ده جيد لكن في بعض اوقات بيبقى البنوتة محتاجة قدر من الحنية اكتر منها اوامر بمعنى اللي هو الاحاطة اكتر منها اعملي كذا وسوي كذا وبالتالي مطلوب مني اوي ان انا مع البنوتة دي اخد بالي من نقطتي الاول انا حديها قدر من الاهتمام في مذاكرتها وفي اللي بتقوم بيه واشجحها وحطها في اعلى نسبة شكر وعرفان لها دي نقطة الاول النقطة التانية تنشي خالص حكاية ايا بطني ايا رجلي ايا راسي ايا كذا لانها بهذه الـ الـ الاساليب ممكن يعني ينضج عندها قدر من الضعف الشخصي مع مرور الوقت وينتج عنه مشاكل كثيرة احنا في غين عنه كنها زنانة في حقاية جسمها اهمال مهما زنت وراكي مش معنى كده انك انت محتاجين نهمل ده تهميليه تماما ما تجيبوش اهتمام قوي أه لو اهتمت مرة ما تهتمش عشرين مرة بس خدي بالك ان البنوتة دي حساسة بتتأثر في بنات بيجوا بالحطن وبيجوا بالنظرة وبيجوا بالحمية وبيجوا بالعطاء وبيجوا بالثواب وفي ناس ثمين بيجوا بعكس كده بنوتك من النوع ده فمحتاجة قدر من الاهتمام وقدر من الشكر وقدر من الثواب وقدر من العاطفة مع إهمال الشكاوى بتاعتها لأنها بتشتكي نفسيا الحاجة الثانية الزنانة تهملي المسألة تماما في اتصال آخر السلام عليكم بكم <تصفيق> السلام أولاً حمدل على سرانتك يا دكتور. الله يسلمك. الله يخلي يكون نورنا يا رب. الله يساعدهك يا رب تفضل. أنا مشكلتي تقريبا قريبة من الاتصال اللي سابق دوت. اه. برضه هي عندها 8 سنين وتقريبا فيها نفس الصفات بس هي يعني أنا بضربها. اه. والنهاردة خدت اختها وسبت البيت وخرجت وقالت إنه مش عايز عايش معي. فيعني انا قعدت ادور عليها ويعني خممت و... يعني تكون موجوده فين وجبتها ومش عارفه اعمل معاها ايه طب انا بسال بسال سؤال هي في دراستها كويسه اه هي ممتازة في دراستها و... و... و... وسلوكياتها كويسه ولا فيها مشكلة؟ لا يعني سلوكياتها لا كويسة الحمد لله بس يعني من كتر يعني من كتر ما انا بضربها بقى عندها تردد أطيب نهتي مهمة جدا فيها تسأل مهمة جدا طب حركة مش عارفة إزاي يعني في نقطة أنا خرجت من البيت إيه أنا مش عارفة أعملها أنا لغاية دلوقتي ما فيش تعامل بيني وبينها مش عارفة بقى أبدأ أكلمها إزاي دين مش عارفة أعمل معاها تاني إزاي أضربها أكلمها هي خرجت برا البيت خالص يعني أو خرجت وقلت ملعمة أنا هخرج البيت قلت لها طب انتي ليه ومش البيت تاني على شأن أنتي تضربينها. طيب ما هو حضرتك اهيمة بتقولك السبب ما يعني انا مش ب... يعني أنا مش بضربها كده على طول انا بضربها مثلا لو في الدراسة مثلا لو ايه يعني بنصرف ليه في الدراسة مش انش شو البنت شوية. مكتهدة مش البنت مكتهدة بتقعد معك وجنبك او او وبعد اوقات ممكن ما يكونش مركزة فبتزغوديها زغبة يعني ايو اما هي عدم التركيز ده طب ما ممكن عدم التركيز ده ممكن يكون نقص فيتامين اه انيميا عند البنوتة عند بعض اضطراب انتباه خفيف يعني هي مدام اصلا أصل عليك بتضراب في المذاكرة دي يومية او طيب ما هو دي يعني, يعني انا شايف ان هو اسلوب حضرتك اجازاتنا ما خير انك بتعترفي وتقولي ان انا بضرب لكن الاهم من كده ان اسلوب ده مش نافع مع بنتي بنتي من من حساسيتها وفرط حساسيتها حاسة بظلم حاسة ان انا محتاجة ان انا اما ما اتقرب لي اكتر تحتحين عليها اكتر تتفهم حكاية ان انا مش مركزه ممكن نقعد نذاكر 3 ساعه ونريح 10 دقايق ممكن نص ساعة ونريح 10 دقايق هتقوليلي نظام الدراسه دلوقتي والواجبات لا ما... والله يعني يا دكتور والله النظام دلوقتي بتاع تعليم مافهوش ان احنا هنريح نص ساعة ونذاكر يعني احنا بنروحي بساعة ثلاثة 3 وياب... وهي عقبال ما هتيجي تنام على الساعة 8 خمس ساعات المفروض ت... تذاكر فيهم وتعمل الواجبات بتاع المدرسة طيب انا انا حاسه هريق سؤال وكويس اني لسه على التليفون أي... انهو عند حضرتك اولى انها تجيب لك 80 ولا 90% ولا 75% ولا تطلع البنت نفسيا عندها مشكلة لا طبعا لا لا انها تبقى سليمه على العموم بص حضرتك انا هرد على حضرتك فاضل يعني اقفلي وانا اتكلم كلام مهم يعني بعد كده ان شاء الله طيب سؤال مهم قوي بجد يعني بجد انا اتقهرت على البنوتة يعني انا بجد يعني يعني انا شخصيا جاي اصلا يعني جوايا حزني يعني جواكده حتة حزن خفيفة يعني انا اتقهرت كده تفعلت مع البنت يعني ان البنوتة تحس انها مظلومة شويتين فتخرج برا البيت وتقول لها انا مش قادر اعيش بنوت صغير عندها 8 سنين ده اعلان جميل للام والابنهم ياخدوا بالهم من البنت لكن أه أه قبل ما اجاوب على الاستفسار او قادي رأيي في الموضوع نعنى فاصل ان شاء الله نروح لفاصل ثم نرجع بعون الله وحدث أبيكم مرة أخرى عزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا قبل الفصل مباشرة بنوتة صغنونة عندها 8 سنين خدت أختها خرجت من الباب رجعت البيت بعد ما دوروا عليها قالت لماما أنا خرجت عشان أنتوا بتمدوا أديكم الحالة دي معناها ايه هل من وقت نظركم نوقع عقاب على البنوتة ولا نعتبرها بداية سليمة للامور بان احنا ما نعذرش بقى ونبتدي نغير اسلوبنا وسلوكنا طريقة المذاكرة وطريقة الدراسة وخمس ساعات مذاكرة من الساعة كذا للساعة كذا عشان تنام بدري وتخلص وتعمل وهي ثمان سنين اعتقد في 3 ابتدائي او 4 ابتدائي اعتقد في ابتدائي فعلا موضوع, موضوع مهم يعني ومؤكد الام اللي سألت متزلزلة النهاردة وخايفة وقلانة من النقطة بتاعة موضوع انها تسيب البيوت بالقطعة لازم حنعذر يعني وديها مني هنعذر البنوتة بإنها ما تخرجش لمدة أسبوع مثلا بس طبعا بنفرفش البيت شوية وبنجيب لها بعض الأشياء الكويسة بس بنقول إن انت ما دمت خرجتي من غير إذن ماما يبقى في عقاب بعيدا عن علو الصوت والنرفزة بنقول وبنتكلم إن احنا ده العقاب اللي تم ونبتد نغير في سلوكنا بقى واسلوبنا لإن البنوته دي بنوتة طيبة أوي وبسيطة أوي خلاص ما مماليتش جواها مشاكل على باباها ولا ممتها ده نوتا رقيقة الحال نحتاج ان احنا متعامل بهدوق مسألة المذاكرة والقعدة والضرب أثناء المذاكرة كفانا بقى حكات الضرب دي ولو سمحت نص ساعة وعشر دقايق نص ساعة وعشر دقايق نص ساعة وعشر دقايق وتغور في دهيا الواجبات وتغور في دهيا اسمه ده المدارس اللي بتدي واجبات قد كده وده النظام التعليمي وده النظام كذا ما هو انا يوم ما بنتي او نفسيتها يحصل لها حاجة او تخرج يحصل لها حاجة عمر ما الدراسة هتساوي وعمر ما هيبقى في حاجة تعوض اي شيء فرفقا بالاطفال المسألة محتاجة هدوء حفيزي خلي العشر دقيق دول تحفيز للبنوت هتلاقي تركيزها اعلى اي طفل عنده اطراب انتباه او مشكلة في الانتباه ريحوه عشر دقيق في الوسط كل نص ساعة عشر دقيق هتلاقي انجازه احسن بس المهم يبقى نظام يوني وفي العشر دقيق دول تقوم تعمل أي حاجة تلعب او تتنطب او في الكرتون او تساعدك في حاجة او تعمل صمش صغير او تاخد عصير او انها تنزل تجيب حاجة بسرعة او انها تساعد في حاجة او تتفرج على حاجة هتلاقي ان المسألة مرت بهدوء والمذاكرة اصبحت لذيذة فتحب المذاكرة ليه؟ لان كل عشر داي في حاجة جديدة متجددة ممكن نعملها يوميا بنسبة للتصر وبالتالي نخف ونهدأ هنعذر باستعذير خفيف ممكن نقول المرة دي حنعظل لمدة يوم مثلا ان احنا اتحرن من حاجة معينة عشان انت خاركت باختك وده غلط والمفروغ كنت تيجي تقولي لي بالنسبة للمسألة ضرب، بلاش ضرب حاضر المخرج بيقول لي في اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا بحديث يا دكتور ياسد اهلا بحديث يا دكتور ياسد واحنا حدث استفادنا من حضرتك كتير جدا الحقيق هي المشكلة اللي مقابلاني حاليا انا عندي بنتي عندها 11 سنة يعني لسه تم 10 سنين وكم شعر يعني ماشي في 11 هي بتيجي ساعة النوم بيجي لها حالة خوف رهيبة جدا مش على طول بس في اوقات كده مختلفة وتقولي بتخيل حاجات قدامه فنقرأ قرآن وكده وبتاع الاساس تهدأ برضو الاقي ممكن توصل معها لحالة عياد هستيري ومصممة لازم انام جنبها واخدها في فضني جامد بدرجة حتى وانا اخدها في فضني هي خايفة غريب فين وفين على ما بتهدأ وفي مرة حتى يعني إذا عائد بابها جامد ما أنت لازم تنام جنبي يعني تنام جنبي. دي دي أول نقطة بالنسبة لعملية الخوف الشديدة وبالمناسبة هي متفاوقة في مدرستها ومن الأوائل الحمد لله وكويسة يعني ومؤدبة جدا وفي نقطة تاني بقى بسبب أدابها جامد مش عارفة تتماشى مع الأولاد في الفصل مع البنات في الفصل يعني بلاحظ ان هي مش عارفة تتصاحب لحد دلوقتي أول في شبه انطوائية شوية عندها الحكايه دي قلقاني جدا وعامله مشاكل مش عارفه تدخل في اي شله فمش عارفه ايه الحل معاها يعني حضرتك تجيب لي في سؤال كده طبي غريب شويه ممكن يكون بعيد خالص البنوتة اللي وز عندها اخبار ايه بيجيلها نزلات برد كتير هو كلام حضرتك مظبوط هي عندها الاحميه اليومين دول ومفروض ان انا هعملها لها طيب اقول لحضرتك السابق بقى. خلاص. في نقطة اخيرة بقى حضرتك حكاية الموبايل للسن بتاعها عشان بنات الفصل كلهم جايبين وانا وكده تعالي حرح. حضرتك على حكاية حاجت عددخلين في مشكلة كبيرة كده انا عاليست عالي. على السريعة <تصفيق> بالتكرى لحضرتك جدا حاضر من سيدك يا ربي كده طيب انا فقلت سؤال بسيط على فكرة وده سؤال مهم وسؤال افت دعاء سؤال مهم قوي بنوته بدأ اتخاف ويجي لها بالليل بعض الحاجات اللي بتتخيلها بالقطع احنا بنؤدي ان احنا لازم يبقى فيه اضاعة خفيفة ده اساسي ولازم يبقى فيه نوع من انواع الطمأنينة للطفل فما هو ممكن تنام وتاخدف حضني، لكن بنوته ما رعوبة وعادة الطفل اللي بيبقى متقلب شويتين حساس حبتين بيبقى عنده مشاكل في الخوف على سن عشر سنين بيبقى عنده بعض النشاطات الروماتزمية وبالتالي احنا بننصح حضرتك بانك انت تروح للدكتور وتعملي بعض التحاليل للنشاط الروماتيزمي وموضوع اللحمية ده لازم تشيلها لانها هتسبب تكرار الالتهابات باستمرار وبالتالي بتؤدي ده للمخاوف طبعا واحد يبقه كده يقول ايه علاقة المخاوف بالتهاب في اللوز والتهاب في كذا والتهاب في كذا ليه لان الالتهابات المتكررة بتؤثر في مراكز الخوف وبترسل اشارات وبعض الميكروبات اللي بتؤثر في مراكز الخوف فبتدي نوع من أنواع الخوف للطفل عند النوم تخيالي بعد ما تتم مسألة إنها تشيل اللحمية وتتعالج من النشاط اللي موجود وسرعة الترسيب اللي موجودة الخوف ده هيقل وتطمئن البنت وحالتها النفسية اللي لها علاقة بالتفاعل مع الآخرين هتبقى أحسن إن شاء الله مسألة تليفون بقى نجيب محمول للطفل وان ما نجيبش تلفون محمول للطفل دي مسألة شائكة جدا ومشكلة كبيرة لكن اللي انصح به ان اي حاجة تجاب للاطفال لازم لها تمن لازم لها تمن يعني ايه لازم لها تمن الموبايل ده بمبلغ معين يبقى مطلوب مني ان انا احسن سلوكي عشان اوصل النضابة بعد فترة من الزمن وكل لما حسن سلوك بحط مبلغ معين لحد ما اوصل لمبلغ الموبايل اللي هجيبه جي الموبايل يتربط بالسلوك في حاجة واحدة مش في كل حاجة يعني في المذاكرة مثلا خلاص في الطبيعة في الاكل في طبيعة النظام في طبيعة الادب في حاجة واحدة مش في ميت حاجة مش انما تذكرش نسحب الموبايل مش هما تبقى مش منظمة نسحب الموبايل مش هيتبقى كذا نسحب كذا ننفعش ننفعش خالص وبالتالي مطلوب بني قوي ان انا اخب بالي من النقطة دي يعني انا ما قلتش اه او لا ما قدرش اقول ده لان هو المسألة بتخضع لبعد اجتماعي بعض مادي بعض اقتصادي بعض ظروف محيطة بالأسرة بشكل معين فكل أسرة بتبقى لها الجو بتاعها واسلوبها اللي يفرز المسألة لاني مش هقدر أقدم حلول آآ آآ تتيح لكل الأفراد لكن لو قررتوا انك تجيبوا لان كل الأفراد اللي حواليها جايبين يبقى مسألة غريبة انها ما تكونش موجود معاها يبقى موجود بس الأول تكون دفع ثمنه من جهد بتقوم به وبيتسحب ساعة ما يكون في مشكلة من المشاكل وبيتحدد عدد توقيتات معينة ممكن التليفون يستخدم فيه او ما يستخدمش فيه ناخد الصال اخر بالوقتي ولا السلام عليكم عليكم السلام ازيكا الحمد لله لو سمحت يا دكتور انا عندي ابني عنده ست سنين هو نفسه ما دخلش المدرسة بس عنده كم سنة نعم عنده كم سنة ست سنين ست سنوات ما دخلش المدرسة الحد دقتي وهو ناقص خمس ايام ما وديش ياخد اه فدلوقتي هو عصب وعصب بطريقة بشعة وبيسمعش الكلام خالص اقول له هد يقول لا اعمل دا يقول لأ كلمة لا هي اول حاجة عنده ويعملت الحاجة اللي ما يندرب وزعق له واشخد فيه جبت له حاجات حلوة وبقيت اقول له بايز للشطار واللي هيعمل الحاجة دا يبقى شاطر وكذا مش تلاقيه اي ناس جامعي وانا في نفس الوقت انا كمان عصبية جدا فانا مش عارفة بقى اعمل ايه مم علو ايه من حضرتك لسه. حركته أخبره ايه ما؟ حركته أخبره ايه بيتحرك بطريقة فظيعة، هو شقي جدا وبتحرك بطريقة جامدة جداً، وبيحب يضرب الأقوي، يعني عيال الشارع وصحابه وكذا يود يضرب فيهم ويعمل لهم حركات عشان يقتلهم. في البيت حركته زيادة؟ ايه وفي البيت حركته زيادة؟ آه، بيود يتنمر كثير ويعمل حركات كثير وت وتلهي الوقت يعايزة يفضل أيها قدام الكرتون يا قدام الكمبيوتر. طيب بيتحرك بيتنطق ممكن يأذي نفسه بعض أوقات من النط لا لا ممكن يقف. يوجد نط من سرير لسرير آه. من الكرسي للأرض اما بيبقى فيه أوراب عندكم في البيت بيستغل الموقف يا يا دكتور بيبقى حاجة تانية خالص بيقالي بالوضع الأسوأ وأسوأ. و أسوأ جربت معا الضرب بالرغم انه بيتضرب إلا انه بك ما ينافس انا, كن... أنا الاول ما كنت في ادراه قدام النياب بعدين لما بدا يتمدد حد كده قال لي اضربي قدام ال اه اه, آه يتمدد اكتر اه ما هي دي النقطه طيب حضرتك ها واحده وحضرتك حاضر ماشي مسك هو ده وصلت ده ما وقفت الصلاه عشان احنا كده امتدت التو... الصلات بشكل واسع قوي آه... السؤال واضح السؤال بن طفل برضو سؤال فني من الاسئله الفنية اللي عرضت في بعض اوقات بيبقى الطفل مفرط في حركته بشكل عالي لدرجة ان ماما ما بتقدرش تتحكم فيه سواء كان ضربت سواء كانت تحفزت سواء كانت أثابت سواء كانت عقبت وفتبقى المسألة مسخف في ايديهم خالص مسألة انهم يصلحوا ازاي او يعدلوا ازاي او يعملوا ازاي تبقى فيه صعوبة بالنسبة لهم. وبالتالي ابنك عنده افراد في الحركة يعني دي نسمحها بس كده ونركز مع بعض دي 5% من الاولاد بيبقى عندهم بعض الافر يعني إفراد في الح... عنده اندفاعية ما بيفكرش قبل ما يعمل الحجة ممكن يتعاقب عقاب بدني شديد وبالرغم من كده ما فيش رد فعل ممكن يكون عند الطفل إيجابي بالنسبة له كل اللي طلبه من حضرتك ان مسألة الضرب مش هتجدي معه آه هو الضرب ممكن يجدي في بعض أوقات ولكن مش قدام الناس وما حريجوش قدام الناس لأنه هو ما ينفعش لو جوزك أنت بيحرجك قدام الناس مهما كنت أخلاقك سيرية مثلا عمرك ما يتصلح بالعكس هتسولي أكثر وحتمفعلي أكثر فبلاش الإحراج قدام الناس والضرب قدام الناس إنه لن يكدي ابنك عنده سناف فرط يعني أنصر حضرتك لأخصائي نفسي أو طبيب نفسي مش عشان الولد فيه مشكلة لأن الطفل بيبقى عنده إفراط الحرك دي ممكن يضيع, يضيع تركيزه على فكرة في المذاكر الطفل ده مش يعرف يقعد يرسى على المكتب في الفصل المدرسة مش هتعرف تقعاده فاخد ان إنه يعني استشارة أحسن لطبيب يقيس لحضرتك الاندفاع بتاع الطفل ويقيس لحضرتك الحركة بتاعته هل هي في المعدل الطبيعي ولا مش في المعدل الطبيعي وياريت على الحلقة الجاية ان شاء الله تبلغينا ايه النتيجة عشان نقول لحضرتك هو ممكن نعمله ايه ان شاء الله طيب عشان ما نفوقش من الحلقة كده خدنا اتصالات واتكلمنا في مواضيع متعددة كان اهمها اساليب من الاباء والامهات بيستخدموها وكان اهمها ان احنا عرضنا لنقطتين فنيتين ان النشاط الروماتيزمي ممكن او النشاط سرعة الترسيد ممكن او اللحمية ممكن تغير في سلوك الطفل شوية وتدي له مخاوف وان في اطفال مفرطين في الحركة بنسبة 5% ما بنقدرش نسيطر عليهم دول محتاجين اختصاصيين في المسألة نرجع لموضوعنا الاساسي ان احنا محتاجين كآباء وامهات نغير تفكيرنا عشان سلوكنا واسلوبنا يتغير في حياتنا ودللت على قصة سيدنا موسى عشان الناس تفهم ايه معنى ايه ليه بالذات بانوا اسرائيل ربنا حطوهم في التيه لانه عقلهم وتفكرهم ثابت ما بيتغيرش ومتحجر زي ما تولدوا حيموتوا لا انا كاب او كام انا مش هعيش واموت زي ما تولدت انا لازم يبقى لي بصمة والبصمة دي لازم تكون واضحة ووضحة هيكون في ابني وبالتالي مطلوب مني قوي اخد بالي ان انا محتاجة ان انا ابني شخصية في ابني طيب حنقل نقطة تانية مهمة هو احنا كاب وام وخناس ليه ما بنتغيرش قوي وليه اما نمشي في الدين مثلا كفكرة وكان وكعبادة وكعباده وكان ظنحا ظاهريا بس متغيرين لكن قلبيا ملخبطين هنلاقي ناس بتقول قال الله قال الرسول وهنلاقي ناس بيطلبوا علم وفي نفس الوقت قلوبهم مش سليمه سلوكياتهم مش منضبطه حالتهم النفسية مش مستقرة وممكن نوع تاني بيقول قال الله قال الرسول وبيصلي وبيصوم لكن تعامله مع البشر سلبي ممكن البني آدم قدام الناس يبدو بشيء وجوه شيء آخر عارفين آية من آيات القرآن الكريم بيقول في رب العالمين والجبال أوتادة والجبالة أوتادة الجبل عبارة عن وتد ازاي الجبل عبارة عن وتد اه اكتشفوا أما, الأجر... اما طلعت الفضائيات والاقمار الصناعية ترصد جيولوجيا الأرض وجدت ان الجزء الظاهر من الجبل لا يعدو جزء بسيط بالنسبة للجزء اللي تحت الارض والوتد فكرته كده الوتد فكرته ان جزء صغير من فوق وتلتينه في الارض الشخصية بتاعتنا وتركبتها بتبقى كده جزء ظاهر للناس بنتعامل بيه وبنتكلم بيه وبناخد وند بيه وجزء خفي ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى وانت ممكن ابتسم قديكم مثال ممكن ابتسم معاكم في الحلقة واتحك معاكم هذا في ايه هذا في اننا ألم المشاهدين أحقق اعلى مشاهدة تبسمك في وجه اخيك صدقة عشان الناس تقول ده بشوش عشان الناس تشكر فيه عشان ايه ده مهم اما اجي اعمل حاجة داخلي في ايه ادينا ما ده المذكر اللي بنديها اديها اما جات المصلحين اما جوهم المستنيرين اما جوهم جوهم عشان يغيروا ده اللي لجوه الجزء في الجبل اللي تحت الارض عشان اللي برا الارض يتصلح الله انت بعيدت عنينا ليه لا ما بعيدتش هقولوكو الكلام ده تطبيقا دلوقتي على مشاكل قلنا الاباء والامهات في دورة من الدورات لو سمحتوا بعد اذنكم اكتبوا عيوبكم من غير ما الابناء يسمعوا وخلوكم مخلصين وانتوا بتتكلموا في العيوب عشان يشوف مدى تركيبة الشخصية اللي موجودة نرجع لمرجوعنا في نقطة الجبل حديثين للرسول صلى الله عليه وسلم حلوين قوي لك من أصلح سريرته أصلح الله علانيته السريرة اللي هي التركيبة الشخصية الداخلية أصلح الله علانيته بين الناس في حديث أجمل ومن أصلح ما بينه وبين نفسه أصلح الله ما بينه وبين الناس إيه رأيكم؟ يعني محتاجين من جوه نتغير آه من جوه نتغير محتاجين من بس ونهنة في درس الصبر ودرس الحلم ودرس التربية ودرس ما اعرفش ايه وده لا نحتاجين من جوه نتغير نتبدل من جوه احنا بنعترض ليه على اساليب التربية عشان مش قادرين نعملها بقول لك تحلم مش قادر فتقول لك ده اساليب اصلا انت اصلا مش بتدش بتربي اما تضربوش اصلا انت اصلا ما تعرفش عيالنا عاملين ازاي ده معناه ان جواك مش عاوز تغير ده معناه ان احنا مش عاوزين نضايا ده معناه ان انا رفض التغيير النهاردة مثلا كان عندي بنوتة عندها تباول لا ارادة باباها شايف ان الحل الامثل علقه سخنة البنت البطر يا سيدي يهديك ده تباول لا ارادة بنسميه لا ارادة ما فيش تتناقش معاه بالطول والعرض بنتك حساسة متأسرة ما عرفش ايه طبيعتها كده دي في 2% من العيال هو كده احنا تربينا احنا تربينا كده واحنا وحشين احنا زي الفل طب بنتك محتاجة تركيبة وتغيير مختلف بنتك بدت تتأثر وتقلق بنتك بدت نفسيتها تتعب من الاسلوب من العصبية من الرفازة اللي احنا فيها حاول تغير حاول تشوف ما تبقاش اعمى غلط لازم اشوف ولادي لازم اشوف نفسي لازم اصلح نفسي. عشان كده مطلوب مني اقول ان انا نغير من جوه عشان ولادنا يتغيروا عشان كده اما قلنا الاولياء الامور اكتبوا لنا الله يكرمكم عيوبكم تعالوا معايا بقى اشوفوا امهاك كانوا كتبوا بسرعة الاباء رفضوا شويتين كانوا معاصلقين حبتين مش انا ضد الاب او مع الام خالص بس هو اسهل الام شوية ام لك الانفعال ودايما دايما اطلع على ما فيش اتنرفز اتنرفز وانزل على ما فيش ام تانية تقولك العصبية والصوت العالي صوت حياني كده عمر ما بقدر اتحكم فيه اعقد اقول لي نفسي مش هتتنرفزي،, مش هتتنرفزي مش هتتنرفزي مش هتتنرفزي اتنرفز برضو ام تانية تقولك انا ديكتاتورية بصراحة عاوز الدنيا تمشي بدماغي وما بقدلش اي رأي تاني ام تانية تقولك انا عندي سوء ظن سوء ظن دي يعني ابشع انواع سوء الخلق سوء ظن فتقول لك انا عندي سوء ظن دايما اما يعملوا حاجة بتصور انهم هيعملوا الاسوء ام تانية بتقول انا ما عنديش قدره على التغيير انا مش قادره اتغير خدوا بالكم دي بشكل موجودة واحدة تانية تقول لك مشتته بعمل مية حاجة في نفس الوقت وما بكملش حاجة ام تانية تقول لك انا ما عنديش قدره على اظهار الحنان والحنية ما اتعودتش امي ما ضمتنيش ازاي ادعم بنتي ام تانية بتقولك انا عندي صعوبة في اتخاذ القرار ام بتقولك انا غير متسامحة افتكر للوادي المشاكل كلها وانزل عزء فيه اول ما اي مشكلة تحصل ام تانية تقولك انا عندي عدم ثقة بالنفس طب ولادي عايب عندهم ثقة بالنفس ازاي ام تانية تقولك انا عندي مثالية مفرطة انا مثالية كل حاجة بعملها صح طريقتي صح اسلوبي صح بس العيال عيني لسه هيتربوا عشان على المثالية دي محتاجين اعوام واعوام مش ممكن طفل عنده اربع سنين حربيه زي على مثالية مفرطة ما ينفعش خالص عدم الثبات على مبدأ الام في التربية شوية كده وشوية كده عدم المرونة مؤتمدة على الغير انا لحوحة زنانة عندي خوف دائم انا عندي عدم استقرار وقلق كل دي مشاكل امهات قالتها وهي بتربي اطفال متصورين الاولاد حيطلعوا عاملين ازاي حيتأثروا طبعا يبقى مهم جدا افهم مع نهاية الحلقة مفهوم ونبدأ اساسي لازم افهمه ان انا كاب وكام بأثر في ابني وان انا يوم ما ادعو للتغيير واتغير اولادي هيتغيروا يوم ما حسن سلوكي وشخصيتي ابني هيتحسن وما فيش حاجة اسمها ان في حد ضد التغيير وضد التغيير وضد الشفافية وضد مفهوم ان احنا نقدر نتغير يبقى اي حد يقدر يتغير يقدر انت عندك 40 سنة تقدر تتغير امارك ربنا ادك العمر ليه ادك 20-30-40 سنة كمان ليه عشان اذا ما كنتش قادر تتغير النهاردة اتغير بكرة اذا ما كنتش قادر تصفى النهاردة اصفى بكرة إذا كان عندك رؤية سلبية النهاردة ممكن تتغير مع مرور الوقت والعمر ربنا ادانا الوقت ليه والعمر ليه ادانا عشان نكتشف نفسنا ونكتشف أولادنا ونصلح في زواتنا عشان نقدر نتصلح الصحب الكرام مثالين مهمين عندنا مثل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يعني الخطاب كان كان كان, كان قاسي قاسي بيعتمد القسوة كأسلوب في تربيت سيدنا عمر بالخطر عشان كده سيدنا عمر كان غليظ لكن أما ربنا هدهد قلب سيدنا عمر ودي نقطة مهين قوي إن أي حد عاوز يقرب من ربنا لازم يديني هدهد قلبه لازم يعمل حالة من التغير لازم البني ادم عاطفيا يرتقي وانسانياً يعلو مش كلام بس دا واقع واكبر مثل سيدنا عمر فما هادهد قلبه بدأ كل الاثار السلبية بتاعت ابوه تتأثر وتتغير فكان عبد الله ابنه اما بيجي ساعة الصلاة هو بيصلي قيام ليل ويجي يشد جلبيته كده شوية كان سيدنا عمر يصعب عليه انه ما يشيلوش فينزل يشيل ويكمل صلاته او يحطه فقراصه عشان يكمل الصلاة مثل من امثلة الرحمة والتغيير سيدنا عبد الله ابن مسعود كان بيصلي وابنه قدامه ويعيط بالليل ويقول وكان ما صالح والله انا ما بقومش الليل لعشان تبقى كويس لدعوة التغيير احنا كأباء وأمهات احنا كأزواج وزوجات دي دعوة للتغيير لازم تكونوا فاهمين كويس قوي إن الدين كأداة والأساليب اللي بنديها لازم تمس قلوبنا عشان لو تمس القلب هيتغير كل شيء الإيمان ما وقرى في القلب وصدقه والعمل. هشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي قبل الساعة 10 وربع بتوقيت القاهرة إن شاء الله نستكمل مسيرتنا مع حلقة جديدة نتكلم فيها على المؤثرات في نفوس أولادنا من أسرة من مدرسة من نادي من أصدقاء من كمبيوتر من عالم خالي كبير استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتين لأعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah ah ah ah